و ع ل ك م ت ش ك ر و ن ي و ل ج ا ل ل ل ل ي في ا ن ه ا ر و و ل ج النهار, النهار ف ي ا ل ل ي ل و س خ ر ا ل ش م س و ا ل ق م ر كل ي ج ج ر ي ل أ ه